عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله ثبنا كثرام وجهه Ya Rasulullah Ya Habib Allah Kami rindu padamu Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli على محمد يا ربي صلي عليه وسلم انا الفقير اليك الي, إلي Aanni gani, Aana al fakir.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 وافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي في قنِي عملا صالحا عملا مخلّفا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي هُنِيَ عَمَلًا صَالِحًا عَمَلًا مَقْبُولًا